ولد الشمس طلعت للابد ضد الحسنين مدد مدد اللهم صل عليه في كلامه نور يملا الوجود مطرح خطاه طرحت ورود عيش النبي فوق الحدود اللهم صل عليه محمد الهادي الامين رسم الطريق للعالمين ختم جميع المرسلين وهدئة الفرض الصمام محمد الهادي الامين رسم الطريق للعالمين ختم جميع المرسلين وهدئة الفرض الصمام كل يقري في الوريد عشقال اريب البعيد والشافي يوم الوعيين على سنة احمال الامان على نهجو ماشيين اجمع يا رب عنا انت المعين نفضل بفضلك زاكرين ونوحب الله الاحال محمد الهادي الامين رسم الطريق للعالمين ختم جديعين ميع المرسلين وهديت الفرد الصامة